وما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.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 وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَوكذَلِكَ يَجتَبكَ رَبّكَ وَيُعَّمُكَ مِن تَأْوِيل الأحادِيثِ وَتمِمّ نِعممَتَهُ عَيك وَتمِمّ نِعمْمَتَهُ عَلَكَ وَوعلى آل يَعقُوبَكَ مَا أَتََّهاَا عَى أَبَ وَيكَ مِن قبلَلُ إبَرااهمَ وَإِسحابُ إِ رَبكَ عَم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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لنا صحون ارْسِلُوهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ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 فَصَبَرًا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَهِ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين